وشر الأمور لمحدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة من النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقلوا أن كانت للشرح التوضيح للحكام من بلوق المرام الشيء عبدالله بن عبدالرحمن البسام قيش تلف المريك عن زابين وعن صفوان ابن أسال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من رائط وبول ونوم أخرج النسائي والترمذي واللفظ له عليه الترمذي وابن خزيمة وصححه ثم صفق الله في صلى الله عليه وسلم أجل السفر بوائنا أن لا ننزل خفافنا أو خفانا هذا بس ما ثلاثة أيام ولا ليهن سر روسيا إلا من جنابة إلا أجر لحالتي جنابة ولكن بام من غارت وبول ونومي إمام نسائي الترمذي رجعت يا أكر الترمذي وابن خزيمة لجر الترمذي رجع يعني تصحيح يا شو إمام داود حديث ايج نجير طوى شرنية كالأبو داود يبو يعني او حديثة صحيحة مثلا حديث اسماي كذلك كان صلى الله عليه وسلم كذا يغمب فرمانك صلى الله عليه وسلم اللي بوشة وآفلانيك وآوانا تبقى حائظا طبكا أن لا يرى منها إلا هذه وهذه داس سيبر نبوده متساوي فرموه إلا ونوني دي, دي عربيت بغي ما بأبو داود فرميته وخالد بن دريك لم يدرك عائشة هو الحديث مرسل حتى اللي براسيلة بدأوتي لأيتها كوانت الشردنية إمامك حديثة لكتابك يقول إدانا معناه صحيح به أويك دو هذا أصلا دارا قطني دارا قطني كتابي اللي إلى دارا قطني يعني السنين دارا قطني السنين دارا قطني لبؤينات يتبري أخبار جود دارا قطني في السنن إمامي دارا قطني عادت الشيء بس حديثة كان دارا اللي تكان بعضك بس اللي ت اللي او أو في كرينيا. كده زواجية كتابة غريب غريبشة. يعني زاري بقول ده ده حس يعني أنا إمام ابن خزيمة تصريح كردية. بقول ده فقط صحاح والتلمذي وابن خزيمة وابن حبان ونقلت المدي عن البخاري أنه قال حديث حسن طبعا أي بخاري هو حديث حسن توه هو على مستقبل كا بي ليس في التوقيت شيء الصح منه كذا توقيت هيش حديثك معاني درباعي توقيت تبوا مسافر يعني ييجي مسافر بدون لو حديثه صحيح دربي وقال النووي إنه, إنه جاء بأسانيد صريحة ما من نويد إذا كان لي هذا الأسانيد والمعادين جمع الإمام أحمد رواه النسائي بن ماجا ابن ماجه والله ابن خزير ابن حبانش مفردات الحديث سفرا سفرت بفتح السين وسكون الثاء أخي يورى جمعه مسافر مثل مثل راكب وركب وصاحب وصحب وكان في الأصل مصدر فأما مسافر فجمعه مسافرون فلا يعني أنه مسافرون طبعا سفره كذلك لا سفر بلين. أما دون السفر معنايا لو همذا أن يقصد السفر نيتي سفري هنابي يعني كاتي خو الصحابة دردتو لحدود بلدي دردتو بس نيتي للسرعاء يعني هو سفرنا نبوه لير كان إنسان لحدود بلدي دردتو بدي بل كتير سفر نزع داكن يقال نزع ينزع نزعا من باب ضربه قلعه فالنزع الجذب والقلع يعني دهرينان يعني خفاف بكسر الخاء و جمع خف والخف ما يلبس في الرجل من جلد رقيق او هيك لبينك اذا أو لا بيستي زياده هلا ما اكلت اي شيء بلا شيء تنبي تقدمت طبعا باسي اوكي في اللي باسي جنابه ما خلصوني غائط غائط اصنوا المكان المنخفض الواسع من الارض كذلك قال يعني شوين اجي نويبي نويبي لذي فكان من من أراد أن يتبرز يستتر به عن الناظرين شوين اجي نويبي لو الى عالم الى سالبر سالي الدور لو وكذا استعماله حتى سمي الخارج من الانسان نفسه غائطه دواي واي شو أنا شو نزمه، حتى سمي الخارج من الإنسان نفسه، حتى الإنسان هذا زي غائب من بابي الكناية لبابي كناية ناجل غوط وغياط بول بفتح فسكون سائل أو شليه تفرزه الكليتان، كان فاجتمعوا في المثانة حتى تزفه إلى الخارج عن طريق مسلكه جمعه أبول وتقدم أو شريكه شريك إنسان أو شتبيش كه إنسان فريد دروا نوم فترة من الخمود نوم طبعا طبعا أنت يجل الإنسان أو كأني إنسان كه إنسان لمسائله أما اللي لم بحشت بس النوم نقصك لإنسان لقي في غمرة النبي صلى الله عليه وسلم النوم أخذ الموت ولا ينام ناموا للجنة حدثك اللبنه مع شيئا يعني نستن براي بلام ولا انام اهل الجنة اهلي براشنش نانون فترة من الخبود نرميك وخاويك خاوي, خاوي مصحوبة بنقص في الادراك والشعور تيلي نبيتن هندك هوش وحصل ليد الرؤى بلا اواش بزانين اول ما فرقه لكي تتخمنا لكي تتخمنا لك عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام ولكن حتى يكون نيجينا مسؤوليه ني لانه يكون نيجي مسؤوليه كذا يكون لدينا مسؤوليه لانه يكون لدينا مسؤوليه لانه لو على تتوقفوا فيها الوظائف البدنية هم وكان يعني بدنيا ولا ما عدا أشتعلنا بكالوخو يعني الدوله لدة أو لده النصب دولار كشموله راح أصلا نه ولاستونية وهو فترة راحة تساعد الجسم على تعويض ما فقده من طاقات مختلفة خلال العمل او أو فترة استراحة دكان لاشا كلوي أو طاقئ كسر يكديا ما عندي بوا ده بنتها سر تاني خوي أوينو حليتي وتجيلات إك الجواز المسعي على الخفين في السفر زائزه مسح لسخفين لكاتي سفر كما كان في الحفريه سواء عند سفريه لا قال السفر بي لا بس لا لا لا لا لا لا لا لا بل لا لا في السفر لا لو لا لا لا لا لا لا لو لو, زيادة لو لكاتي سفر زيادة لكاتي؟ نا وش... لا لا لا لا لا لا أن مدة المسح على الخفين في السفر ثلاثة أيام بلا بلاهين. أول شيء كاتي مسحها كيت هذا للسفر. ثيرش بشوكانيوه. بعده بشتاش عاجماني يوم زاري بشتى يوم باسكر. لو دقيقة نسي. لو دقيقة أو كنت شكا. لو دقيقة لبيعتكه. ده زين الشوست. كان يجي ده زين الشكا. لش كان يجي ده زين غياب وأنه بعد ثلاثة يجب عهنا.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 او كي بدا او على قيموني بي والله تو بي سي ان بيز ناع ما عندوش ديك الباطلي كاع تو ياك سيروش خلاص اا سيم يعني ان المسح على الخفين يكون من الحدث الاصغر المسح على الخفين ده بيتم على بي الذي اصغر به دون الحدث الاكبر ففي يجب خلعهما وغسل ما تحتهما هو حكم مجبر عليه بين العلماء اوذكرج مين بو اما بعض الذهين للحدي اصغرا يعني سر او اودس بلع املكاتي خووشتن اودبي الا عيباتي ششمانني رسالي متفقون عليا بل عم قالك جوج بوم باسكت ك يروج ا عاوت دبي لكاتي اگر ابو زلا ابو دبي برتيجينا gato بشكل اغنيه لكاتي زلا ابو كذلكاني gato ششمنيا اگر اغير لكاتي خين بو تخين يطلب دبي كذلكاني gato أهمه أوكيم فرق يعني فرق يعني زنابة زنابة المؤمن لا ينجز الحدثي بخارياتي بغيره نقض الوضوء من الخارج من السبيلين وأهمه البول والغائط هواي دش نيجي بيدشة هواي سبيلين درسي يقله أنا البول يا غائط زاي الوضوء من النوم رست نیوز داشتی باید من نوستم که واقعا کار نکردیت ن نوستم نرتش که دبی نی علاسه ای او بویان نازلمتی لی ملکیه کنیش نمیشه اما این هندش داری دبی نوستی نه و قبل از دیولا خیلی دزدی مانه نه اوانی اوی من میشافید اتفاق میفته نزدیک خاله سری بی او خوکو باعثم ده خیلی که خیلی نکتیه نگ روشت دبی نی خیلی که مثل النومي، مثل النومي في نقص الوضوء، كل ما أزال العقل وغطاه نستن، يعني يجروا عن النستن، لسه، أوه، في نقص الوضوء، لبوس دزش كان، كل ما أزال العقل وغطاه، هرتسيج أكلت ببا، ببا خلاص، يعني كليه كان مونة ينعيته عن نستن، لبوس، لبوس دزش كانه، لون مونة ينعيته لبوه، لبو دزش كان نستن. لاورينو ستن سكري بردي خش بردي هرسيق هذا لوننا قبلها النقوشه النقوشه قوي جدا تقدر بنزل يدك او بنزل وايل يدك الالوانيه اتعمل يدك الالواني باش صعب يتوصل تا ايكو لا لاشا لي كانا روش تادريو يا خويا ساويو سكري لو كانه سيشد او لو وقتي جندك دال ما عدم في روشتي واكو او اي وا اصل ليش كان ينسله يا عدك أتوه بلاند نسلي شقش كايا كوا نسية ليه كل ما هذا العقل عقلي بقى هذا دلتني. من إغماء ها بقول نايتوا إغماء لخاطون وبنزين بنز ومسكرين مخدرات مثلاً سابعا عموم الحديث يفيد جواز المصري على الخفين عموم حليزي كذي يا ثلاثة دروس ذا إنسان على خوفين كا سواء كان خالصا او مخروقة لا يقول كونوا يكونوا ليش ما يصير ولا كذي كورتك كونوا يا انا لما وي... الصحابي اللي زقان نزاع على صربي شهوا خوفا جم صاعيها مثلاً يمين خوفا يعني كم بوه يعني أول بوه خارق فان الغالب على غباب الصحابه رضي الله تعالى عنهم ان لا تسلم من وجود الشقوق والخروق يزوني الا كنوا وجدابا بل في ذرمبي انك نيي بيجربي يعني باصم جاي كشينا وهذا خلاف ما قيده به أصحاب الإمامين محمد وأحمد ك من اشتراط عدم الخرق أو الشق في الخف وهو قول المرجوح. بالام اصحابي اودي ما برأيي كنا شتى درابو نابي. رأيك راجح ماني مرجوح ماني, ومرجوح ماني, ومرجوح ماني, ومرجوح ماني مرجوح. ثامنا لا يجوز المسح على ما لا يشتر محل الفرضي اغنى من مسمى الخف عندهم ناطو اندري مس مثلا على ما لا يشتر محل الفرض شنو الفرضك يا ست النكديه نيوبه ما ادري شنو الفرضك اني بكامل لي اشكم قينه بلا نيبي دي انا لا دي جاي بوش غالب بدايه بوش غالف زوربي هذاك من ذي الحبوب يكون الجورب تمان محل فردي والحاجة إلى لبس والمشقة من أي شيء يكون الجورب من صوف يعني صوف أو وبر او قطن أو غيرهما وبر هي وانشتوه، أوكية؟ يعني القتل لبمو، قال في المغني عشرًا ولا يجوز المسح على الخف الرقيق الذي يصف البشرة، لأنه غير سات المحل البردي فأشبها النعلة. إمامي ابن قدامة للمغني بعض كذا ولا يجوز درزني المسح على الخف أوكية حتى نقبه، الرقيق. يتنقبو. الذي يصب البشره باشتغالي انا و بهم في دغشتي غوري غشتي اكثر غير ساعه لمح الفرض لا وقال النووي في المجموع لمجموعنا وحكى اصحابنا عن عمره نعلم عن عمر عن عمره وعلي رضي الله عنهما جواز المسئل على الجوربي وإن كان رقيقة. بل إمامين أوينا جدتنا دلست مسألة جويبه أجل تنتشي فيه وحكو أن أبي يوسف كقضي في أصحابي ومحمد وإسحاق وداود داودش قضي في داودي ظاهريا. خلاف العلماء. عزيزي خلاف العلماء وذهب إمام أحمد ذهب الإمام أحمد إلى جواز المس على الجوربين، وهما ما يسمعوا على هيئة الخف من غير الجل. <تصفيق> أعمله <أجل من> يا أبي. <ألوتي. تصفيق> كواذت بالجهة هذا دتنيلا بستنا بيني درسني. ليرك إيمان يا أحمد إنيتي درس دا مس على سلك دوجوري بكري. كلا سدرسه ما يسمعوا على هيئة الخف. وقهوتي درسها وبيسترنية. كانت ليك أنا أو بالجهل أنا وأنا يقدرون كعبان قتام. أجاب ابن دجلة الإمام الإمام أحمد كرقيدي جدو للبابم هذه وقال ابن المنذر تروى إباحة المسيح على الجوربين عن تسعة من الصحابة. درستا لحتى الروايات لسجوري كان مسح الاسقري بك لنول الصحابه او في رزكان وهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعمار بن ياسر وابن مسعود عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر وبراء وبلال وابن أبي اوفه قتله عبد الله وسهل بن سعد وهو قول از عيد الددين لذلك اعطاء وحسن البصري وابن المسيب يعني السعيد وابن المبارك يعني عبد الله وثوري يعني سفيان وإسحاق يعني إسحاق بن راهوي وأبي يوسف يعني صاحبي, صاحبي أبو حنيفة ومحمد بن الحسن أوسيان صاحبي أبو حنيفة لما روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مس على الجوربين والنعلين نايل نايل جوربين خلاص فقال هذه جوربين جوربين او زناي لي منه قاضي سيهو قاضي بيسيهو انه انه لبهم ابينوا بينه لو في جهو حسن باسكت كابو غريرب ابن عباس فالموه اذا اتتك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الامثال اذا حديث اش بيخبر يالو اقول صلى الله عليه وسلم ملئ اقار وابزانهم ادي شدري او اذا كنتم اقار ومقاري لبهم اينوا قال التلمذي حسن صحيح قال الالباني رجاله كلهم ثقات فانهم رجال البخاري في صحيحهم محتزمين رجال البخاري وذهب الائمه الثلاثه فيما استقرت عليهم عليه مذاهبهم اخيرا الى جواز المسح عليهما واختلف العلماء ازال لان اختلافك لا تزول ايهما افضل الغسل او المسح كاميا فذهب الشافعية إلى أن الغسلة غتل أفضل، غسلة أفضل بشرط أن لا يترك المسح رغبة من السنة وذام الحلال أن المسح أفضل من الغسلة. ليك آية أتوب لي عمل مثلا حسم لي مسحكم آية كام أي خير إذا أترى مسحك أي بكاي يان بيشوي لبيكوا بيشوي الإمام أحمد وضعه قائد السبديناء هذا كان أصلا مسح باشته لو ما توصلت بيه كملته بل ابواني يدلنا اگر قصدتي وانا بجاج سنه بك بجا سنه بك قيدناكا بايشوا باو ميزن سنتين مليني خصن زوكه ساده او وقت انا كانت فتواني أو سنتين قال في شرح الاقناع المسر على الخفين انضل من الغسل لانه صلى الله عليه وسلم إنما طلب الافضل ده دي وفي مخالفه اهل البدع مخالف بدأ كان لا الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه ابن, ابن كده وابن القيم فقال لم يكن صلى الله عليه وسلم يتكلف ضد حاله التي عليها قدمه قد تكلفنا خوينا كلية فما أقوم نهينا عن التكلف قد تكلفنا فان فان كانت في الخف مسع عليهما أجل الخفواة أو مسح لسنا وان كانت مكشوفتين غسل القدمين أجل مكشوف يشبه أو دعني شو وقال رحمه الله هذا أعدل الأقوال